بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكى صحاً إن كنتم قوماً مسرفين وكما رسلنا من نبي فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مفهلا ولي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض بهذا د والَّذين الزن من الذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك ولا نعى تركبون لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ثم استوئتم عليه وتقولون سبحان الذي سخر كذاب الشين أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظهرو وجهه مسودا وهو كظيم او من يشاء في الحليه وهو في الخصام غير امين وجعل الملائكه الذين هم عند الرحمن خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذيرين إلا قال مترفوه إلا قال مترفوه وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إلا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَ لَهُ لفضيله الدكتور محمد زحرون وَإِنَّ به كافرون فقالوا له لا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم أهُم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا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 سقفهم من في الضوء ومعارج ومعارج على الهي يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسفن عليها يتكئون.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 فبيز الخرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب نشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَا فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بالذي ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهتي يعبدون ولقد موسى بآياتنا ومنعون ومنعي فقال إني رسول رب العالمين فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَكُثُونَ وَنَادَا فِي, في قَوْنِي قَالَ يَا قوم أليس لِي ملك مصر وهذه لنهار تجري من أَفَلَا تُبْصِرُونَ أمن خير من هذا الذي هو مهيل ولا يكاد يبين فقومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأورقناهم أجمعين فاجعلناهم سلفا سُنُون وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْنُنَا مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَاصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عِبَادٌ نَّعْبُدُهُ وَجَعَلْنَا اُولَجَعَلْنَا مِنْكُمْ بَنَاءَكُم فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ فَلَا تَغُرَّنَّ بِهَا ولا يصد أنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم حكمت وله بين لدن بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم هذا صراط مستقيم فاختلف لحزاب بيني فو يؤمنون بالعذاب يوم أليم. هل ينظرون الا الساعة ان تاتيهم بغتة وهم لا يشعرون الا تطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهي لأنفس وتلذ العين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة مَن لَكُم فيها فاكهةٌ كثيرةٌ منها تأكلون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون ام مبرمون ام مبرمون ان يحسبون ان لا نسعس لهم ونجواهم بل يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا اول العابدين سبحان رب السماوات ونرد رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى هُوَ الَّذِي يَعْدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ لَا وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله السلام الدكتور <تصفيق> <تصفيق>